مرق الله فيكم السعيد يقول هل يوجد فرق بين العين والحسد من ناحيه الالام التي يحس بها المصاب تفضل شيخ والله هي الام العين اقوى من الام الحسد الام العين اقوى لان موش العين اشف فان اختراق اشياء كثيره هذا اذا قلنا ان هناك الحاسد هذا مشاع لكن ذاك العين وحاسة الحرارة هي قارنة عند الحسد أكثر من كونها قارنة عند ال إذا الآلام آلام العين أقوى آلام العين أقوى وهناك بعض الفوارق التي ذكرناها في موضوع سابق إن شاء الله بإذن الله سنذكرها في الجزء الثاني من محاضراتنا هذه أسرار العين والحسد إن شاء الله